الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا عن الظالمين أشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهدوا أننا حمل حفظه ورسوله من كمال هذا الدين أن الله عز وجل اختاره بهذه الأمة لذلك قال ربنا جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام والإسلام دين عالي ما نظر متأمل وما تأمل ناظر إلا ووجد بأن الإسلام يعلو على مكانه على غيره من الأديان لأن الأديان التي سبقت جاءت في وقت معين بشيء معين حينما أراد الله عز وجل لهذه البشرية أن يختم جميع الأمور أرسل محمد صلى الله عليه وسلم بالدين الحقيقي الذي نسخ جميع الأديان من يهودية ونصرانية وغوزية ومجلسية وإذا قارنت بين دين الإسلام وبين ما سبق من الأديان أو ما وجد اليوم على ما فيه من تحريف وغيره وجدت بأن هناك فرق بعين وأنا أضرب لك مثلا سريعا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة إذا برزلين يأتياني من نبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وكان عندهم في شرعتهم في اليهودية أن من زن بامرأة مرجمة وكان ذلك موجودا في التوراة الأصلية حديث عند المغارب فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلنا نجد عند محمد رحمة هو الأصل عند اليهود أنهم جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يتلعبوا بكتاب الله بلك الطوراة المنا فيها رجل احنا ممكن نوصل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ممكن نلاقي فيه امر تاني نقول ايش فيه مثلا من رجم الحاية الرجل المرأة واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من جاءه وكان هناك جالس في جواري الله بن سلام فقال انشدكم بالله الذي انزل الطوراة على موسى ما حكم الطوراة عندكم ايه المشكلة فاعدكم قالوا من زنى بمرأة فيحمم يعني يمسكوهم يربطوهم ويغيروا وشوهم أو يربوهم جلدات أو إلى آخره كما قال صلى الله عليه وسلم فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لأن الوحي ينزل فإذا بعبد الله بن سلام بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن سلام ما تقول في ذلك لحبر من أحوار اليهود قال كذب يا رسول الله والله إنهم يجدون الرجم في كتابه قال فأتوني بالطورة لما جاء بالطورة وضعوا ايديهم على الاية التي تقول ايه? الرجل. حتى ان بعض العلماء قال ايه? ولو تحاكموا الى شرعنا لوجدوا لو رحمة. طب ليه تجد رحمة? لان احنا عم قانون الزنا يا اخوانا كما تعلمون. لا ترجم المرأة الا زي اخصنها. كذلك الرجل. لو مرة واحدة بس. لو ساعة. طب لعل اليهودي واليهودية. اذا تحاكم للنبي استصال بشعوين احنا. دي ممكن كل ما تزوج ودي ما تزوج. يجداد. يبقى افتدوا ولا ما افتدوش? افتدوا من الرجل حتى الموت. حتى ان رأوا القصة فوجدت الرجل ينحني على المرأة. يعني ايه بس ان ايه? هما بيحتفون بالحجارة. طبعا حتى الموت. بطريقة الرجل. قال فوجدت الرجل ينحني على المرأة. يعني ايه? يعني بيخبيها ان ظهروا كذلك. من مس الحجارة. ثم قتلها. الشاهد من هذه القصة التي ذكرها اهل العلم في كتبه. في كتبه. أن يقول لك بأن ربك جل وعلا مختار لك إلا أعظم شيء موجود على ذلك الله وعظم الدين من عظم الخالق لذلك كل ما عظمت أمر الإسلام عظمت الخالق جل وعلا وكل ما هان عليك أمر الدين هان عليك الله عز وجل والله عز وجل يعني حينما أرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم أرسله بشرائي حلل وحرام طب النهاردة انت لا تستطيع ان تفرق بين الحلال والحرام اللي عن طريق النبي. طب اذا تجاهلت هذه الامور كلها كيف تعيشوا على هذه الارض? احنا النهاردة اني شو انا مش عارف اوزع المرس. وانا في طبيعة عقلي بيقول لا البنت ما تاخدش ايه? نص الوالد. تاخذ الروب. او ممكن تحرم من المرس خاصة. او ادىه في حتة كده بعيدة عشان ما ترفش تبيع منافع. منافع. هذا تشريع مني باطل. لماذا? لانه لا ينبغي فوق تشريع الله الرب سبحانه هو الذي خلق. لذلك لما روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه حديث. هذا الحديث يومك على عظم هذا الاسلام. ويقول لك بان الاسلام دائما وابدا يبحث للمرء عن العلوف. العلوف ايه? في الدنيا والاخرة. اذا انت لو غالب لن تصل. لن تصل. يقول ابو هرية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب وكلمة ان الله طيب يعني ان ربنا جل وعلا يعني رفيع عن النخائص كامل في وجوده سبحانه وتعالى اختمل لله مطلق ليس كمسته شيء دا الاله طب النهاردة لما تقص عقلك على العبدية التامة لله كيف تنزل هذا العقل الذي يعطاك الله عشان تعبده يقول لك ربنا عرفوه بالعقل هذه مقوله باطله يعني يقول لك ربنا عرفوه بالعقل تم هم من دي ثم هم اللي لسه بيعبدوا البقره امال فين عقله هي البقره بتخلق لا مش عقل. مش عقل لو كان هناك عقل كان امن الكفر ما احنا بنحارب لهم قاتل ليه, ليه اصلا وكان في جهاد ليه والنبي جه ليه ثم اليهود والمشركين نفسهم اصلا عبدوا الاوثان لما تسال كل من الذي خلقك الاك الله طب من الذي رزقك الاك الله تم من اللي يوحى وميت لك الاك الله طب ما تعبدش الا هو لذلك النهاردة لما تقس في العهز اللي انت فيه قرن واحد وعشرين النهاردة يقول لك لفار او لبقرة يبقى يعرف ان ده عقل مغيّد مش عقل مش لا. انما عرف الله عز وجل عن طريق الرسل عن طريق النقل. والعقل يستدل به على وجود الله للدمين للأعراب اللي يقول له بص للسماء بص للقفل ينظرون الى الامل كيف خلق وتفكرون في خلق السماوات وتفكر بعقل. يبقى ربنا اعتقل العقل ده عشان تفكر به بس تستدل لي على وجود الله لكن الأسلولية ما عرفت ربك إلا عن طريق نبيك صلى الله عليه وسلم هو ذا الأصل بلما النبي صلى الله عليه وسلم يحطه في قعدة يقول لك إن الله طيب يعني كامل في أوصافه وسماته واسماءه وصفاته سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيباء وكلمة أخواننا طيب العلماء فاصلوا على أخوانهم يقول بأن الرجل او أن الله عز وجل لا يقبل من المؤمن إلا قول طيب وعمل طيب واعتقاد طيب. كل امر طيب يقبله الله عز وجل منك. اما الامر الخبيث فلا يقبلهم. لذلك اختارك انت بس لتحمل اسم هذا الدين وتكون عبدا لله. ابا انت لما تجيب واحد تاني تحطه مع ربنا ما ينفعش. لذلك المغير ابن شعبة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون. لما جاء الاهرق في وقعت القادسين. جالك المتين بس. عارف ايه هم? لما اهرقنا بيقوله ايه? كسرة. بيقول له ما, ما الذي اتى بكم? كسرة. كسرة. بيقول ايه الذي جاء بكم? قال جئنا لنخرج العبادة من عبادة العبادة الى عبادة رب العبادة. طيب ايه المشكلة? قال لك ان المشكلة ان كان الركوع والسجود ان انت النهاردة بتركع وتسجد في الصلاة. كان مختص بالملوك زمان. ان هو لما يخش على الملك يسجد على الارض. تعظيما لهذا عبد. طيب ايه تاني? لما يدخل يركع. وينحني. فجاء الاسلام ورفع هذا الأمر. قل لك لا لا ينبغل من حناء الا لله عز وجل. طب, طب المغير ابن الشعب يقول له يقول عندكم ظلم في اديانكم. ومن جور الاديان الى عدل الاسلام. نحن الاسلام في عدل, عدل, عدل, عدل, عدل, عدل, عدل, عدل, عدل هو اصلا العدل. هو الذي اقام الله عز وجل به الارض. وعدل به السماوات والارض وارسل الرسول. لبا ان الله طيب لا يقبل الا طيبان. النهاردة لما جئني تنزل اي أي شيء أي مع شيء الله عز وجل لا يقبل, لا يقبل. أي حد يشرق أي حد في, المحبة في المحبة مع الله, الله شرك ومرة تصعي لدرية الكفر ليه؟, ليه؟ إذا فضلت, فضلت مخلوقاً أو أي, شيء أو أي شيء على الله عز وجل في المحبة, في المحبة والخوف والرجاء فذال لا يصح لذلك قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تخيل كده يقول لك إن الله امر المؤمنين بما أمر به المرسلين هو الرسل الأول ولا الإيمان الأول؟ الرسل الأول. ولكن قدم الإيمان ليقول لك بأن الإيمان يسكن في القلب. فإذا وصل درجة الإيمان تبعه رسوله. وإن الله امر المؤمنين. إذن الأمر جاء للمؤمنين. ولن يتابع إلا مؤمنين. مش هيقدر يتابعك. يتابع النبي صلى الله عليه وسلم إلا مين؟ مؤمن كامل الإيمان. ليه? لأنه سينتهي بنواهي ويأتمر بأوامره. لذا قال امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال يا ايها رسل كله من الطيبات. واعملوا صالحة. فانت لازم تلتقي حتى المطعم. والمشروع. وكل شيء طيب. ليه? لان جسمك ده لله. وهو خاص بالله عز وجل. وان الله عز وجل ما ارادك الا ان تأكل طيبا. واعملوا صالحة. سبحان الله. الربط بين الهي اخواننا عجب جدا. يقول لك الانسان اذا اكل حراما لا يوفق لعمل صالح. ودي من نعم الله عز ليه? لان الحرام ينقع على قلبي. والقلب هو الذي يتحرك. لذلك يقولوا من الطيبات. يعني الطاقة الطيب وكله. والمقصود بالطيبات كل شيء نحن الله صلى الله عليه وحرم عليكم الخبائل. واعملوا صالحا. لبا الاكل الطيب يعينك على العمل الصالح. ولا يكون عملا صالحا الا بقلب صالح. هو ذا المرخص بتاع ايه بتاع الآية مع وجود بعض التفاصيل لبعض العلماء فيها. طيب ثم قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل يطيل السفر اشعص اخضر اشعص اخضر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب انت عارف منظوم الجمله دي يعني ايه يعني عايز اقرب لك المسافه بيقول لك ايه ان الدعاء في السفر مستجاب طب مستجاب قال لك لان الانسان في حال سفره يكون في غربه ومشقه وتعب وجهد وعناء ومعان وتكون ثيابه باليه يعني ايه الواحد فينا لما بيسافر بما متبهتي مش قادر ياكل ولا يشرب عايز يوصل باي طريقه حتى تلاقي الانسان لما يصل الى منزله يعني يقول لك الان الراحه استريح. استريح. غير ملابسه. يعني يغسل جسده. يستريح ثم بعد ذلك ايه? يتم السفر قطعة من العباد. وقال العلماء الدعاء. مستجاب في السفر. لذلك النبي الصلاة قال. وذكر الرجل يطيل السفر. يعني ايه? في شدة وعنات. اشعف اخضر. من شدة السفر ومشاقي وتعمل. يمد يده الى السماء. ده بيقول ايه? يا رب. يعني يا ربaram. يعني, رب يعني, رب يعني ابسط الرزق مسلا. يسر الام, الام. افعل كذا افعل كذا. ومطعمه دلوقتي. حرام. ومشربه, مصرح حرام, مصرح حرام ومشربه حرام. وملبسه حرام. وغزي بالحرام فأنا يستجاب له. هي دي مربط الفرنس. المطعم حرام. هرام. مجب Bana بالحرام. فأنا يستجاب له. لابدنا للانسان يخلنا من الورا. والورا هو الحاجز الذي بين الحلال وبين الحرام. وكان الصحابة رضوان الله عليه يتركون الحلال تورعا على أن يسقط أحدهم في شيء مخالف مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قلوب تربت على الإيمان إذن قلب لو تربى على طاعة الله عز وجل وعلى الخير وعلى الطيبات يستحيب أن يرتع في حرمات الله عز وجل لذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يحذر من هذا كله وأنا أسوق لأخصة سريعة حتى نخذر كلكم تعلمون يا بابك رضي الله عنه. كان في بعض المرات جائع. ثم جاء لغلامي وقال اطعمني. عندك طعام? قال عندي طمر. او طمره. قال ائتني بها. ثم الاكها ثم ابتلعها. فاذا بالغلام يقول لكم يا ابابك انك لم تسألني عن الطمر. انا جبتم مني. زي ما اي واحد يخش يقول. حتى لو لقى اكل مختلف مش مشكلة اي حد بعتم. يقول له والله كنت جائع. ما الخبر? ما الخبر؟ قال كنت تكهنت لرجل في الجاهلية. يعني الكلام ده. يعني كان الريد ده مسلا بيعمل شعوازة وبيعمل له بعض الاشياء بالسحر وكده. وانا توبت خلاص واسلمت. وقعت عن هذا الزمن. قال ثم داقيني في الطريق فاعطاني طب. طب اعطانه ليه? عشان عرض. اني كان بينوا منهم بعض بعض المواد ده شبهة. شبهة. ليه? لانهم في الجاهلين لا يواخذون بما فعل في الجاهلية. الاسلام يهدم مما ما قبله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد. فاذا بأبي بكر يضع اصبعه في فمه ثم يتقيى ولا تنزل التمرى. فاذا ابن يقول يا ابا بكر إن, روح ان روحك ستخرج. قال والله لتخرجن بها. وان خرجت. حتى لا تبقى التمرى في جوف ابي بكر. ثم جعل يشرب الماء ثم يضع اصبع في فمه حتى استقاء التمرى. ليه? لانه يتورع عن ايه? عن بعض الاشياء اللي فيه شبه. والنبي صلى الله عليه وسلم الحسن على كتفه. على كتفه. فإذا به يأخذ طمر لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فما تكون من طمر الصدقة في بعض روايات الحديث فإذا بالنبي يقول له كخن كخن ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة ولا تحذرنا انها من أوساخ الناس كل هذا يقول لك بأن الإنسان إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام أي جبع له كل شيء من الحرام وفي حديث سند جيد عند أحمد هذا الحديث توقفني كثيرا. قال اذا يقول النبي صلى الله عليه رأيت العبد يرتع في معاصي الله. وان الله يبسط له الرزق. فاعلم انه استدراج. استدراج. بمعنى ايه? ليه ممكن تلاقي واحد على معصية. تجري في مخاطرات من اي شيء في معاصي الله زيه. وربنا يبسط له الرزق. لا. لا تتخيل بان الله حرم الحرمات. وهو تعدى على حدود الله بان الله سيبسط له الرزق كده. لا. انما نؤخرهم ليوم. لسه ايامه جيد. يجعل الله, الله فيه العبرة لمن يعتبر او فتنة لغيره. لذلك العلماء شددوا في هذا الامر. اذا اردت ان تكون مستجابة دعوة ويكون بينك وبين الله عهد وميثاق فاطب مطعمتك. اختم بقصة سعد رضي الله عنه وكلكم تعلمون بان سعد ابن ابي وقاس كان مستجابة دعوة. ولكن كان الصحابة عندهم وراء. لما اراد ان يشتري جارية. عايز اشتري. امرأة من السوق وكانت تباع. وهيضا امرأة جميلة تباحت السوق. فاشتراها. ودفع فيها مبلغ كبير. فاعجبته. فلما اراد ان ينصرف بها اذهب الرجل الذي يبيع الجارية يقول يا سعد يا أبا اسحاق. انتظر حتى انه لك. يعني يستنى ما لبسها نظيف وكذلك. قال انتظر. ثم ذهب سعد الى البيت. واذا بالجارية تتبع. يعني الجارية دخلت عليه البيت. ثم طرقوا عليه الباب فادخلوا الجارية. كده الامر منزهد. هو رجل اشترى وباعه والبيعه اشترى حلال جائز. ما فيش مشاكل. ثم لما رؤاها ساعد تبسر. فاذا بالمرأة قالت على رسلك يا هذا. لا تقترب فاني امرأة زوج. قلت لها زوج. ساعد يعني قال اخذ عني الرجل. عني قال كيف له ان يحتلني على امرأة لا تحدني. انت ما انا داخل. انا شاري والمرأة حلال. بس هنا في تقرق للعلماء. هل هي في سبي ولا بيعه شركة? فأسرع سعد بالجارية إلى السوق. وقال أي غدر يعني ايه يا غادر. او لفظ يعني. تبيع لها جارية. متزوجة. فعندها زوج يا ابن. كيف لك هذا? قال يا ابا اسحاق لا عليك. انما هي جارية تفتعب لنا شارية. ولن جوزتها لنا شكال عند الوحن. قال سعدي عندك الغلام عندك الجارية. يعني زي قلت انت مفتري. يعني جوزت الوقت من البيت ثم فرقت بينه بدون طلاب. واردت ان تبيع لها الجارية. قال نعم. نعم وما يمنع وما ذلك ايه قال والله انها لا زوجته برغم انفك يعني خلينا نقولوا قصب من عمك ولا تحل له ولا تحل لغيره خذ الجاريه ثم تركه وانصرف طب ما تاخذ لا لا ما ينجموش ليه لان الأمر مبني على الغش والصحابه كانوا يتورعون في ذلك وترك له الامر وانصرف حتى ان الامام احمد رضي الله عنه يعني يقال الورع والزهد في أحمد. لمخافة ايه? ما كانش فيه بين وبين وبين الزي ما يقوله الحالات شيء. ولكنهم كانوا يتورعون. ارادها مرة ان يرهن صد. صد. تنقل يخطي ميت. ثم ذهب الى الرجل في السوق وقال لأ ارهن عندك هذا. عندك خمس بروش عشر رجل. ثم اعطاه سمن الصد. وانصرف الامام الامام احمد. ثم بعد خمسة ايام جاءه. وقال يا هذا اعطيني سطلي وخذ دراهبك. المشكلة في كده. مش حاجة. الرجل اللي هو ايه? قال كنت اسمع عن احمد ابن حنبل انه سيد الورعين. طب انا حتشف الموضوع ده الزين. قال ثم جئت سطلا لنفس اوصاف سطلك. وقلت يا احمد ان سطلك قد اختلط علي. انا مش عارف افرق بينه من بعض. ادي واحد وادي التاني. ارا يا قد واحد فيه. قال يا هذا إنما أعطيتك سطني. أنا عز سطني من يجعل التاني. قال خذ أيهما شيء. قال والله لا أخذت الماء ولا أخذت هذا الماء. وقام رامله الفنوس ثم انصرف إلى بيته. طمره مع السطن الحديد. فلما أراد أن يرسل له قال لا أخذته أبدا. والله لا أدري أيهما سطني. ثم تركه وانصرف. إذن يا أخوان هناك حاجز. المسلمين النهاردة وغالب المسلمين لا يتورعون عن أكل الحرار. ثم صارت البطول مليئة النهاردة لما تأتي لدعوة طيبة طيبة صعب حتى بعض الصالحين قال ايه قال اذا اردت انه استجاب لك فانظر الى ما يدخل في فمك فان الرجل بدون عمل كالرجل الذي يرمي بقوسه بدون وطر يعني ايه ما ينفعش اقول يا رب وديت كده مليان حرام والحرام ده درجات ممكن يكون اي شي احرام انت اضرب نفسك وكل الرجل منه على ساخر اضربنا ممكن تستقل ربع ربع ربع ريال زي ما ربع شين من خمس من ربع. او اي شي من العملة. طيح هيعمل اي اصلا من المال العام? لا هذا وباله عليه. تأخذ حرامة. اي شي فيه شبهة ابتعنا. دع ما يريدك الى ما لا يريده. دي قواعد سبتة. وضعها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. الصحابة يا خمنا هم الاصل. كانوا يتورعون عن الحلال السر. مخاشة الله عز وجل فلما رق الدين في قلوب العباد وصار ليس للخشة مكانه تجرأ الناس على حدود الله عز وجل إذن لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليقول إن الله طيب لا يقبل وإن طيب يضع لك قاعدة تحرى الحلال وإن كان قليلا يبارك لك فيه أسأل الله عز وجل أن يقبل جنوبنا وإصرافنا في أمرنا